وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاعطِ السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم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 نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يبْلُن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكن بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما دنا ألا نتوكل على الله وقد هدي دانا سبلنا ولن صبرا على ما آذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا في ملتنا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 صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشع يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشع يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع إنا كنا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 سلطان إلا عند دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين عليهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها العناصر، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم.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 الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 جهنمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق ويوفق مما رزقناهم سر وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيعون فيه ولا خلال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 وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سألتون واتاكم من كل ما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 Rabbana, inni asكنtumin ذuriyyeti bivaadin غير ذi zara'in, inni beytikä المuharram Rabbana, liukimu الصلاة Rabbana, inni asكنtumin ذuriyyeti bivaadin غير ذi zara'in, عند بيتك المحرم. بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء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 رب جعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي, اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوام وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا يَكُونُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرُنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ من قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو تقوى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ودرزوا لله وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِينُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ سرابيلهم من قطران وتغشا وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلم، وليعلم أنما هو إله واحد، وليتذكر أول الألباب.